خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعن ذلك لمن خشى ربه